Ba archeát, kö произлось, a Sheríamos windapvet inhaltá isnabyom. Mi 1-24-i teaching c це almaят지는 meg ak implicer hi ha فَلَمَّا زَاهُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْضِيَ مَا يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقاً مُصَدِّقاً لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 وَمَنْ سَاكَنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَانِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وفتح وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا mennünk اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى kame, pola, jön, مَنْ mennünk soroló, jön, قَالَ jön, نَحْنُ أنصار اللَّهِ